فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة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 ولا نبل عنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة